السلام عليكم يا رامي وعليكم السلام يا وليد بيتر هذا صديقي رامي من الإسكندرية اهلا وسهلا يا رامي كيف حالك؟ أنا بخير الحمد لله أين تقع الإسكندرية؟ تقع شمال غرب القاهرة على البحر المتوسط لقد سمعت عنها كثيرا إنها مدينة جميلة أرجو أن أزورك فيها قريبا يسعدني ذلك تشرفت بلقائك يا بيتر وأنا أيضا إلى اللقاء إلى اللقاء صديقي صديقتي القاهرة الإسكندرية شمال كنوب شرق غرب البحر المتوسط البحر الأحمر الساحل الشاطئ الدلتا نهر النيل السعيد جنوب مصر يزور قريبا